114. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى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 تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أنزل الله بها من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 118. ويؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنفى 119. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك ما من العلم إن رب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 119. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى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 إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنفى 118. من نطفة إذا تبنا 119. وأن عليهم نشأة الأخرى 110. وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب 114. وإنه أهلك عادن الأولى 115. وثمود فما أبقى 116. وقوم نوح من قبل 117. إنهم كانوهم أظلم وأطغى